أشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمد الرسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأصفيائه وعلى كل من اهتدى بهجه واستن بسنته وكثف أثره وسار على طريقه وضربه إلى يوم الدين أوصيكم جميعا أحدتي في الله وأوصي نفسي معكم بتقوى الله تبارك وتعالى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 ثم تقول أنا أراه بأن عمل حسن ويعني موافق وأنه يعني شيء طيب وزو صلاحية عند العباد وحكم الله وحكم رسوله أمرا خطأ وصدق سلف الصالح عندما قالوا من استحسن فقد اتدع لا يحق لك أن تستحسن شيء لا أصلا له فكم من عباد ضلوا وأضلوا, وضلوا وأضلوا غيرهم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 جوه حر فالحمد لله أن ربنا أكرمنا بأخي دخل، <تصفيق> نسأل الله أن يسعدنا وإياكم في الدنيا بفاضي وفي الآخرة بجنة، نتى ورفسك جميعاً، أقول آمين، أظن ليدي في ده النوم.